condições daki mila Cফ قل لعبادك الذين آمنوا يقيموا صلاة وَيُنفِقُونَ مَا رَزَقَنَاهُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ الله, الله الذي خلق السماوات والأرض والأزل، Zaman قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة الله الذي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ والأرض مِنَ وَتَفْصَارَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجِيرٍ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وتصر لكم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا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 45 K وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أرى. أَيَذْكَرُكَ كَانَ مُحَرَّمًا بَنَانِي يُقِيمُ فَأَنْتَ تَنْفَذُونَ سُجَّانَ الْأَشِيذًا قومكم من زمان تيلانهم يشكون اوربنا ربنا ليقيم ولا تفر الافتراء من الناس أذوين إلى معزوق I don't know